وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ من ربهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم من قوم امه مقتصد وكثير منهم ساء ما يعملون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 إليك من ربك طغانا وكفرا فلا تحس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصعبون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا قوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل إِلَاوَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَاءُ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ